بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله الذي خلق السماوات هو الذي خلقكم من صركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيكم من آية من آيات رَبِّ إِلَّاكَ وَعَنْهَا مُعْرِضِينَ بَنَ قَوْمِكَ لُوبِ الْحَقِّ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قونا آخرين Oh <laughs> Świętym głosem jestem, który jestem لا غير الله أن تخل the uh... 117. وقطع دابر القوم الذين ظلموا قل هل يستوي الأعمى البصير؟ أَفَمَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَمْرُ فاذا يخافون من ولا تَقْفُ الذين الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم مَا عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من وكذلك kan在 kavang فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْكِينَ وعلى على بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا ان الشياطين في اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون Tylką chujkę على حكيم <تصفيق> ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 111. الذين هدى الله فبهداه مقتده قل Wszystkie prawa zastrzeżone są dla nas, dla nas, شيء Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie أَدهٍِ أَخخُرِدُ أَفُسَنكُم وَالمَلائكَ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 وَلَا قَدِدِ إِنَّ اللَّهَ فَعَلَ ذلكم <تصفيق> الله ذلك تقدير العزيز العليم وهو قد فصلنا الايات لقوم يعلمون قد <edî> فصلنا الايات لقوم يفقرون وهو الذي لفضيله الدكتور محمد Om And then, وَكَذَلِكَ كان The <laughs> universe ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 قد فصلنا fصلna l áyat لهم دار السلام عند Będziemy się z tym Natum min in łakoda awi łu in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 كَذَالِكَ نُعَذِّبُ بعض الظَّالِمِينَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ <تصفيق> يَا معشر O, لفضيله الدكتور محمد الزيتون والرمان متشابها وغير متشاب حصاد ولا تسرف انه لا يحب وَشَنقُ لِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَن تَدْفَعُوا الشَّيْطَانِ من أظلم من على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله Altyazı <śmany> كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 121. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فواحش ما ظهر منها وما بطن The uh. Kunna' sobie z قد جاءكم بينتم من ربكم وهدى ورحمة 115. فمن أظلم ممن كذب بآيات 117. 118. 119. 111. 111. 112. أَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ ربك أَوْ يأتي بعض Niech mi się nie podoba, ale ja nie odczuwałem się w وقودينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لفضيله <تصفيق> net.